للقول الصائب والعمل الصالح وأن مبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصلاة وقد مر بنا بأن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في يوم الاثنين في شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشر للهجرة أي بعد عودته من مكة بعد حجة الوداع ومرض عليه الصلاة والسلام في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر، وكان قد ذهب ليشيع جنازه فلما عاد أحس بصداع في رأسه فلما دخل بيته قالت أم المؤمنين عائشة ورأساه قال عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأساه لأن وجع المصطفى عليه الصلاة والسلام كان أشد وكان أقوى. إذا أردنا أن نعرف عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك بالسنة الهجرية، بالسنة الهجرية القمرية، فهي عمر عمره ثلاثة وستون عاماً وثلاثة أيام. إذا كان بالسنة الهجرية القمرية، وإذا كان بالسنة الهجرية الشمسية، فنقول واحد وستون عاما وثمانون يوما. إذا كان بالسنة الهجرية القمرية، مثلا الآن حسابنا الآن بالهجرية القمرية، فبالهجرية القمرية. ثلاثة وستون عاما أو ثلاثة وستون سنة وثلاثة أيام وإذا كان بالشمسية واحد وستون عاما وثمانون يوما عندما نريد أن نعرف أمهات المؤمنين أمهات المؤمنين عددهن 11 أو 2 عشر على الخلاف بأن التي كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام من بني النضير هل هي زوجة أو سرية؟ فإذا قلنا زوجة فعدد الزوجات تنعكس وإذا قلنا بل هي سرية فعددهن إحدى عشر. إذا أردنا أن نعرف أولاد المصطفى عليه الصلاة والسلام الإناث زينك ورقية وأم كنثوم وقاطمة البنات أربع زينك وكانت عند ابن خالتها ورقية عند أمير المؤمنين أثمان رضي الله عنه لما ماتت تزوج الثانية أم كنثوم بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام فلما ماتت قال عليه الصلاة والسلام لو كان عندنا ثالثة لزوجناك اياما واما الاولاد الذكور اي البنين فهم القاسم وعبد الله وابراهيم وجميع اولاده من بنين وبنات امهم خديجة عاد إبراهيم فأمه ماريا القبصية مرة نقرأ أيها الأحباب جميع أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج إحدى عشر ولم ينجب منهن إلا قديجة فجميع الأولاد البنات الأربع والأبناء القاسر وعبد الله امهم خديجة بنت قويلة واما ابراهيم فاموه ماريا القبطية كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وقد كادت ان تحصل فتنه اثنى الله المسلمين شرها وقت الوفاة وهو ضحى كان ابو بكر رضي الله عنه عند زوجته في مكان يقال له السلف خارج المدينة فعلم عمر وجاء وجرد سيفه وتهدد ووعد او توعد من يقول ان رسول الله قد مات قال ان رسول الله ما مات وانما ذهب الى ربه كما ذهب موسى عليه السلام وسيعيد لما جاء وكادت أن تحصل فتنه من يقول مات ومن يقول لا لم يموت فلما عاد أبو بكر ذهب وكسف الظباء عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ما بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي أما الموت فقد ذكره ثم خرج وطلب من عمر أن يصمت أصمت عمر ما صمت وما زال يهدد من يقول إن رسول الله قد مات قسمت مات فما كان من أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر وعن بقية الصحابة إلا أن بدأ يتكلم فانهاز الناس من عمر إلى أبي بكر فقال أيها الناس من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله ان الله حج الله ثم تلى الآية الكريمة انك ميت وانهم ميتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله يقول اعمر فاني لم اسمعها قبل هذه المرة فلم تستطع رجلايا ان تحملان تسقط عنها وحمله رجلان وعرفان بان الموتة التي لرسول الله في الدنيا قد تمت اجتمع عمر رضي الله عنه وابو بكر وعدد من الصحابة في المسلمين الانصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة علي رضي الله عنه والعباس والزبير في بيت فاطمة ما هذا يكون او ماذا يكون الامر هناك تباخف هناك تشاور وهناك بحث في أمر الأمة فذهب أبو بكر وعمر إلى الأنصار في سقيفة بن ساعد وتم التشاور فقال قائل الأنصار من أمير ومنكم أمير لو وجد أميرين تكون للمسألة فتنة وبعدها كما يقول الصحابة فتنة وبعدها ردة جمع جمع الله المسلمين على أبي بكر رضي الله عنه وتمت البيعة قال عمر امدد يدك لأبايعك قال أبو بكر بايعوا هذا يعني عمر ابايعوا هذا يعني أبو عبي فقال عمر بل يدك لأبايعك فبايعوا ثم تتابع الناس بيعة لأبي وفي اليوم التالي صعد أبو بكر رضي الله عنه المنزل وقال أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينون وإن أخطأت فقوموني وخطب خطبته المشورة وجمع الله كلمة المسلمين وإلا فإنها كادت أن تحصل ردة وكان إيمان أبي بكر رضي الله عنه قوية وكان صامدا بدين الله كالجبل لا يتزعزع جحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش اسامة وكان في سبعمائة لما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام بدأ العرب يقتدون بدأت فيهم الردة ونكفوا عن الحق ورجعوا عن الجادة وابتعدوا عن الطريق السوي فصر أبو بكر رضي الله عنه على تنفيذ جيش اسامة جاء عمر قال إن الأعراب محيطين بالمدينة وقد حصل منهم ما حصل ويشكوا ان يتكالبوا فقال والله لو ان الكلاب عاتت بارجل امهات المؤمنين لامنع هذا الجيش من وكان في فكه مسلمين، فكلما مر هذا الجيش في قبيلة من قبائل العرب جماعة دوله، لحين يقاتلون في بلاد بعيدة ويقاتلون الرب لولا أن عندهم قوة ولولا أن عندهم استعداد كامل ما ذهب. لكن نتريد حتى يعود الجيش هذا إن عادوا منتصرين فبقينا على ما نحن عليه وإن هزموا أمكن أن نرجع إلى ما كنا عليه وأمكن أن نرجع إلى ديننا السابق لأن الارتباط كان بمحمد ومحمد قد مال الله الخليفة الراشد ابو بكر رضي الله عنه وفتح عليه ليسلك الطريق الامثل والسبيل الاقوم وما فيه صلاح البلاد والعباد يقول الصحابة كادت ان تحصل فتنة وبعد الفتنة رده لكن الله جمع المسلمين على ابو بكر وانتظم الدين وقوية واتجه لقتال المرتدين ثم للفتح في بلاد المسلمين وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما ان تمسكتم به لم تضلوا كتاب الله وصلنا فيه اذا تمسكت الامة بكتاب الله وتمتكت بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتبشر بالفلاح والصلاح والنجاح في جميع أمور دينها ودنياها مشهر. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله بيعت تعالى بيعة العامة بهدي رسول الله بيعة العامة لأبي بكر 251 من عيد بدر من عيد بدر من حيث, حيث بدأ نعم بيعة العام لأبي بكر ولما أبويا أبي بكر في السقيفة كانت البيعة الأولى في السقيفة وكان ذلك في يوم الاثنين ثم بعد ذلك حصلت البيعة العامة في المسجد وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوتفن يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ودفن ليلة الإغبعاء والذي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعباس وابناه رضي الله عنهم وأسامة رضي الله عنه وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين غسلوه ودفن في مكانه وصلى عليه الناس ذرافات العشرة والثمانية والتسعة يأتون ويصلون حتى العدد نعم وكان الغد ولما دي أبو بكر في السقيطة وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر فقام عمر قبل آديمة فتكلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أيها الناس إني قد قلت لكم بالأمس مقالة فقال أيها الناس إني قد قلت لكم بالأمس مقالة إني قد قلت لكم بالأمس مقال المقال اللي قال بالأمس أنه كان يهدد ويتوعد من يقول إن محمدا قد مات فأنار الله بصيرته وأوضح له الحق وبين له الطريق السوي وأيقانا بأن المستقى عليه الصلاة والسلام قد مات فهو يريد أن يعلن أمام الملأ رجوعه عن مقالته التي قالها بالأمس لأنه يقول بالأمس من يقول محمد قد مات ما فيه الا السير نعم فقال ولا كان أَهْدًا أَهْدَهُ إِلَيَّ رسول الله. يعني الكلام اينا قلت امس ليس من رسول الله ولم يوصني به رسول الله وانما هو جهاد اجتهته انا نعم وقال اني قد قلت لكم بالامس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله ولا كانت اهدا اهدا الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني قد كنت على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر امرنا سيدبر امرنا يعني يكون اخر من يموته يبقى رسول الله ويجاهد في سبيل الله ويقتل الاعداء وينشر راية الاسلام ويعمل ويعمل انه سيدبر امرنا يعني يكون هو اخر واحد فينا فتبين لي ان هذه المقالة غير حقا وأن الآية الكريمة تقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسول نعم سيدبر أمرنا يقول يكون آخرنا وإن الله قد أبقى فيكم كتابا الرسول انتهى لكن بقي كتاب الله وبقيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة رسوله فهو تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها نعم وإن, وان الله قد امكى فيكم كتابه الذي به حدي رسوله صلى الله عليه وسلم فان اتسمتم به اداكم الله لما كان هدي له, له لما كان هدي لما كان هذا لهم فإذا تمسكتم بالقرآن واعتصمتم بالسنة هداكم الله لما كان قد هدى إليه رسوله صلى الله عليه وسلم نعم. لما كان هذا له رسوله إن الله قد جمعكم على خيركم جمعكم سا... على الخير وهو أبو بكر رضي الله عنه ثاني اثنين هما في الغار من امره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتي ان يصلي بالناس. موروا ابا بكر فليصلي بالناس. موروا ابا بكر فليصلي بالناس. موروا في التالثة ابا بكر فليصلي من فهذا دليل على مكانة ابي بكر جاءت امرأة وقالت المبهى عليه الصلاة والسلام اذا اتيت ولم اجد قال ايتي عذابه. فهذه كلها تدل على حقية ابي بكر رضي الله عنه وانه الاولى في هذا الامر من جميع الصحابة المهاجرين والانصار نعم. فان ائتسلتم به فان الله فان قد جمعتم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني سنين، إلهما في الغار، فقوموا فبايعوا، فقوموا فبايعوا، قوموا يقول لمن كان في المسجد، لأنهم في بداية الأمر بايعوا الأعيان والأبطال والناس اللي لهم مكانة والناس اللي يخشى أن يبايعوا، فبايعوا في سقيفة ابن ساعدة. حتى قال بعضهم او احدهم وهو الحباب بن مندد منا امير ومنكم امير كيف يكون في المدينة اميري هذا يأمر بالجهاد وهذا قد ينهى عنه هذا يأمر بسرية وهذا ينهى عنه لا, لا يصبح الا امير واحد منا امير ومنكم امير نقلت هذه المقالة عن الحباب بن مندد وما كان من عمر رضي الله عنه ومن ابي عبيدة من حضر من الصحابة إلا أن لم الله بهم الشملة وجمع بهم الكلمة فبايعوا أبا بكر لأحقيته دون غيره نعم فبايعوا فبايع الناس أبا بكر فبايع الناس يتتابعون مبايعين لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر عن قناعة ورضا وأنه الأولى والأحق في ذلك قاموا وبايعوا. لما تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه قام وخطب. واسمعوا خطبته نعم فقوموا ببايع فبايع الناس عبا بكر البيعة العامة بعد بيعة الثقيفة يعني بيعة الثقيفة كانت لأعيانه برؤساء المهاجرين ورؤساء الأنصار وكبارهم والشخصيات البارزة فيهم وأهل الحل والعقد اليوم الثاني بيعة عامة لجميع الناس نعم ثم نكلم عزوزة رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو رحل من هديهم كان من هديهم رضي الله عنهم أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم يبدأ كلامه بالحمد والثناء نحمد الله نشكره على نعمائه نثني عليه على ما أولانا من خير نحمده ونشكره على ما تفضل به من نعم فأولا أبو بكر رضي الله عنه ما قال لقد أبوه يعتوه فأتم قوموا أطيعوني لا أول ما بدأ حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله أن تفضل على الأمة بمبعث المصطفى عليه الصلاة والسلام وبإنزال القرآن الذي فيه الخير وفيه الرشاد والفلاح والصلاح من تمسك به هداه الله ومن هاد عنه ظل وخاسر ونادمه ولا تساعة ندامه نعم ثم تكلم عبد بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله ثم قال أما بعد أما بعد أيها الناس يؤتى بها بعد الحمد والثنى يقول الإنسان أما بعد نعم أيها الناس نعم فإني قد وليت, وليت عليكم. عليكم يعني أصبحت واليا وليت عليكم نعم ولست بخيركم هذا تواضعا منه رضي الله عنه وعرضاه منه تواضعه الجم يقول وليت عليكم ولست بخيركم ولكني أصلكم عملة يعني بعد أن صارت الولاية لي وبعد أن باعتموني صار عملي تقيلا والعبء عظيما وما أنوء, وما أنوء به كبيرا نعم إني قد وليت عليكم ولست بخيركم وإن أحسنت فأعطيني وإن أحسنت وأعينوني أعينوني على الإحسان وأع... وأعينوني على المعروف وأعينوني على الأمر بالخير والدعوة إلى الفضيلة والنهي عن الرذيلة وقمع الشر والفساد ودحر الكفر والتغيات فإن أحسنت فاعينوني كونوا ساعدا أيمن ل لامفاد ما أوجب الله علي ولامفاد ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم نعم وإن أسأت فقوم وإن أسعت فقوموا دلوني على الخير ودلوني على الرشى وأرشدوني إلى ما فيه الصلاة وأعينوني لأصلك طريق الفلاح فإن أحسنت فأعينوني وإن أسعت فقوموني يعني لا تتبعوني محسنا ومسيئا لا بل إذا أحسن أعينوني على الإحسان وإذا أسعت امنعوني من الإساء ودلوني على الطريق الصحيح السليم نعم. الصدق أمانة الصدق أمانة ليكن نفعل صادقا مع الله مع ولاة الأمر مع من والله الله أمره يجب علينا أيها الأحباب طاعة ولاة الأمر في غير معصية لله يجب علينا الدعاء لهم ويجب علينا النصح لهم قدر المستطاع وأن ندعو لهم بظهر الغيب لأن هذا الدعاء نتيجته تعود للأمة جمعا. نعم. الصدق أمانة, أمانة والكذب خيانة الصدق أمانة والكذب خيانة يجب المسان أن يستعمل الصدق في علاقته مع الله في علاقته مع ولاة الأمر في علاقته مع أهله مع جيرانه مع مجتمعه والكذب خيانة الصدق يهدي إلى الجنة الصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنة والكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار فالصدق امانة والكذب خيانة نعم والضعيف فيكم قوي عندي حتى اريها ليه حقا لما تبق الفيعة بين لهم رضي الله عنه انه لا يفرق بينه القوي ضعيف حتى يؤخذ منه الحق والضعيف قوي حتى يعاد له الحق يقول لا فرق بين أن يكون الإنسان أميرا ورئيسا وكبير قوم وعظيم أسرات لا لا فرق القوي ضعيف حتى آخر منه الحق والضعيف قوي حتى أعيد له الحق لا فرق عندي بين الناس كلهم سواسية في مجرى العدالة وفي سير الأحكام لا فرق والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت تقطعت يدها لما للمخزومية كانت تستعير المتعة وتتحبب تستعير المتعة تجي البيت تقول عطوني إينا هم كولاني عديدكم عندي عطوني كذا تعطب أشعارية وتجهدها وهذه لا أحكى فأهم الناس أمرها لأنها من كبار القول ومن أسرة عريقة فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختاروا قسامة حب رسول الله وبالكبار فقال عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطعت ورق. هذا المنهج سار عليه أبو بكر رضي الله عنه القوي فيكم ضعيف حتى عافظ حق والضعيف فيكم قوي حتى أعيد الحق لا فرق بين كبير وصغير الناس امام العدل وامام الاحكام وامام سير القضاء، سواء لا فرق لاحد منهم على الاخر نعم والقبي فيكم ضعيف حتى ااخذ الحق منه ان شاء الله لا يدعى قوم للجهاد في سبيل الجهاد. الله الجهاد مجاهدة الأعدى. يريد منهم ان يتحركوا يريد منهم ان يتحركوا مع اسامة الذي كان معه سبع من الصحابة يريد منهم ان يجاهدوا العرب الذين ارتدوا وقد حصل ردة العرب يصلوا ويؤذنون ويقيمون شعائر الاسلام بس قالوا الزكاة الزكاة كنا نعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الأنفر ما يكون ندفعها لابن أبي قحافة يعنون بذلك أبو بكر رضي الله عنه الزكاة عندنا مثلا على أربعين فيها شات ومائة واحد وعشرين فيها شاة ومئتين واحدة كم فيها مئتين واحدة النصاء أ... الأربعين شاف لا الأربعين مائة واحد وعشرين مئتين واحدة ثلاث ثم تستقر الفريضة في كل مائة شهر ثم تستقر الفريضة في كل مائة شهر خمس من الإبل فيها شهر وهكذا فقالوا كنا ندفع هذا لرسول الله أما الآن فلا يمكن أن ندفعه لابن أبي بخان عمر رضي الله عنه قال لابن بخانا تريد الجماعة ذول يصلي يعذنون. فيه. آخر الليل يؤذنون الله أكبر صلاة الفجر إذا طلع الفجر إذا عند الزوال يؤذنون لصلاة الفجر العصر في وقتها إذا غربت الشمس أذنوا لصلاة المغرب كيف تقاتله قال رضي الله عنه إن الزكاة شقيقة الصلاة والله لو منعوني عقال بعير وفي رواية والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون هذا رسول الله لقال ففتح الله على أبي بكر هذا الفتح واستنار بعد ذلك رأي عمر بأن الحق مع أبي بكر جهز رضي الله عنه الجيوش لقتال المرتدين واعتبر من منع الزكاة اعتبره مرتدا لانه فرق بين الصلاة والزكاة ولا يصح التفريق بينهما بحال من الاحوال